السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملائي الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنقف مع صورة الأعراف, الأعراف وصورة الأعراف يعني ممكن تسميها صورة مليانة نهايات غير سعيدة أو صورة مليانة نهايات صادمة صورة الأعراف صورة مرعبة فعلا بحق وحقيقي صورة مرعبة وصورة بتديك انطباع عن الطريق إلى الله انطباع جديد انطباع يعني في غاية الخطورة انا تذكر والواحد زمان يعني طفل اتفرجت على فيلم كده في عالم الحيوان السلاحف بتحط البيض بتاحها في الصحراء وبعكها ترجع المياه تاني وفي وقت من الاوقات معين كل البيت بيفقص فجايبين لك منظر السلاحف الصغيرة وهي ما عندهاش بقى الظهر الصلب بتاحها ده لسه ما كونش عبارة عن حتة لحم صغيرة كده طالعة من تحت الرمل وبهداية ربنا كلها بتجري على المية رغم ان فيما سفات كبيرة بينها وبين المية كلها بتجري على المية جايب لك المنظر في الفيلم ده ان السرطانات كانت مستنية السلاحف في الوقت ده فجايب لك اعداد مهولة من السلاحف طلع من تحت الرمل وجايب لك اعداد مهولة من السرطانات مستنياها وكل سرطان يجب على سلحفة ينهشها ويقطعها وياكلها اعداد مهوله فجايب لك المنظر في الاخر بقى عدد السلاحف اللي قدرت توصل للميه عدد السلاحف اللي طالع من تحت الرمل اعداد مهوله هائله جايب لك في الاخر عدد السلاحف اللي وصل للميه عشرات السلاحف يعني منظر مفزع كل اللي في دول اتنهشوا في الطريق كل اللي باينين دول التهموا في الطريق سبحان الله العظيم يعني لما تقرا سوره الاعراف يا اخواني تعرف ان الطريق لله الله طريق خطير جدا بنفس المنظر كده الشيطان بيقول لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا اعد لهم عارفين زي السرطانات لما قعده طول الطريق لحد الميه قعده مستنيه السلاحف دي لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا اعد لهم عشان اضيعهم انا اعد لهم عشان ادمرهم انا اعد لهم عشان محدش يوصل لربنا سوره الاعراف يا اخواني يعني بتتكلم عن الانتكاسات قصص الانتكاسات قصص قصص الناس اللي داست في الطريق الى الله اشواط وبعد كده يعني ان شاء الله فتره باذن الله وحده سبحانه وتعالى وهناخد سوره العنكبوت سوره العنكبوت بتتكلم عن الانتكاسات بس انتكاس اللي لسه مش ملتزم ولسه بيخطأ اول خطوه في الجامع وهو لسه داخل يلاقي صحبه بالتاريخ عليه وهو لسه داخل يلاقي ناس بتخوفه من الطريق وهو لسه داخل يلاقي والده ووالدته مثلا واقفين في وشه وهو لسه داخل يلاقي حب الدنيا القديم صحف قلبه وهو لسه داخل في بدايات الطريق انتكاسات المبتدئين انما سوره الاعراف بتتكلم عن اللي بعد ما بقى شيخ المشايخ عن اللي بعد ما بقى اكبر علماء الامه زي بينتكس اول قصة انتكاس في سوره الاعراف قصة انتكاس واحد عبد ربنا سبعين الف سنة قصة انتكاس واحد ظل يعبد سبعين مش اخ ملتزم بقاله عشر سنين مش اخ بقاله عشر سنة شغال في الدعوة مش واحد بقاله ثلاثين سنة بيطلع منابر قصة انتكاس واحد عبد الله سبعين الف سنة وهو ابليس وهو ابليس ولا ياذب الله قصة الانتكاس بتاعه قال ما منعك الا تسجد اذا مرتك قال انا خير منه قال انا خير من عايزين ناخد بالنا اخوانا سوره الاعراف بتقول ان الطريق خطر جدا والصورة مليانة نهايات غير سعيدة مليانة نهايات مرعبة مليانة مفاجآت في نهاية القصص بتاعتها كلها الرابط ما بين يعني قصص صورة الاعراف وما بين اشواط صورة الاعراف قصص الانتكاس وموضوع, الانتكاس وموضوع الانتكاس وموضوع الناس اللي بعد ما قطعت اشواط في الدين للأسف الشديد انتكست وسابت الطريق تعالوا نتكلم كده عن الصورة من الاول يا اخواني في الله الف لا ميم صاد يعني بداية بالحروف المقطعة كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من دي البداية بداية اللي بيدخل من اول الطريق وهو عنده اعتداد بالطريق ده وهو عنده ثقة في الدين ده وهو عنده اعتداد بالمنهج ده اللي من اولها بيدخل مهزوز ما بيعرفش يكمل البدايات المهزوزة لا تؤدي الى نهايات سعيدة في النهاية من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة فربنا بيقول كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من اوعى تتكاسف من دينك من دينك اوعى تتكاسف من التزامك اوعى تتكاسف انك تنكر منكر اوعى تتكاسف انك تامر بمعروف عن منكر اوعى تتكاسف من السنة ومنظر السنة ولبس السنة اوعى تتكاسف في ناس بتتكاسف من السواك انه يبقى قاعد وسط مجتمع فيه يعني اخوات بتتكاسف من النقاب الشرعي بتاع المؤمنين فلا يكن في صدرك حرج ومن اوعى يبقى في صدرك اي حرك من هذا الطريق لتنذر به وذكرى للمؤمنين لتنذر به يعني الدعوة الى الله وفكره للمؤمنين يعني العبادة يعني من اولها كده الطريق ده طريق دعوة وعبادة طريق اصلاح وصلاح وبعد كده في تلت معاني بقى او تلت شحنات ايمانيه الحاجة الاولانيه وكان من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون يبقى الاثر الدنيوي للمعصيه ان نهاية المعصية مش لعبة وكان من قرية ايه اهلكناها ان الطريق ده في ناس بتهلك فيه يعني ايه يعني ربنا يا مش بي... يعني التهديدات القرآنية يعني انت عارف واحد مثلا بيهوش واحد فهو بيخوفه عشان يرتدعه وخلاص انما القرآن يا جماعة بيتكلم بجد الايات بتاعه القران دي بجد يا اخوانا التهديدات بالخلود في جهنم دي بجد يا اخوانا وكان من قريات اهلكناها يعني ربنا سبحانه وتعالى بينفذ التهديدات بتاعته مش تهديدات كده وخلاص مش احكام كده وخلاص يبقى الاثر الدنيوي للمعصية بعد كده والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يبقى الأثر الأخروي للمعصية إن في ميزان وإن الناس هتتوزن وإن الناس هتتحسب يوم الإيامة يبقى أثر أخروي للمعصية بعد كده ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم طب ايه قيمة ان الاية تقول ان انتوا كلكم تصورتوا لان كلنا كنا مصورين في جينات سيدنا آدم لان جينات الاب بيبقى فيها تصوير الابناء كلهم بيبقى فيها صفات الابناء كلهم فربنا بيقول خلقناكم ثم صورناكم ده كلام علميا تمام مية في المية ثم قلنا للملائكة تسجدوا لادم كأن ابليس لما رفض انه يسجد ما رفضش انه يسجد لادم بس ده كان رافض انه يسجد لجنس الانسان كله كأن ابليس لما تمرد ما تمردش على ادم بس ده لما حقد ما حقدش على ادم بس ده حقد على كل انسان بعد كده القصة الاولى والانتكاس الاولاني وقصة النزول الاولاني او الهبوط الاولاني اللي هي قصة ابليس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه يبقى اول معصية عوصي بها الله بسبب كلمة انا قال انا خير منه بص يا يعني اول تلات معاصي ربنا عصي بيها في الحياة معصيه ابليس ومعصيه ادم ومعصيه ابن ادم معصيه ابليس كانت بسبب انا خير من بسبب نظر القلب الى النفس بسبب انه نظر لنفسه انه نظر لكلمة انا معصيه ادم عليه السلام بسبب انه نظر للشجرة طب بالنسبة لنا احنا واحنا في الدنيا دي معناه ايه نظر القلب الى الدنيا نظر القلب الى الدنيا طب معصية ابن ادم بسبب الحسد يعني نظر القلب الى الغير يبقى دول اسباب المعاصي الثلاثة يا نظر القلب للنفس يا نظر القلب للدنيا يا نظر القلب للغير طب والصح ايه نظر القلب الى الله سبحانه وتعالى الصح ايه نظر القلب الى الله ايه مشكله ابليس بحنا عشان نعرف اللي انتكس ده انتكس ليه مشكله ابليس ان كان بيقبض ربنا على غرض مشكلة ابليس انه عامل زي اللي داخل الجامع ايام الامتحانات عشان ربنا ينجحوا فلو منجحش بيسيب الجامع مشكله ابليس انه عامل زي اللي بتقبض ربنا عشان ربنا يجوزها جوازه حلوه فلما ما تلاقيش عريس مناسب تقدم لها تسيب الجامع مشكلة ابليس عبادة الله على الغرض الانسان اللي جاي لربنا عشان طلب دنيا ومعين اول ما الطلب يتقضى هيسيب الطريق ويمشي سواء اتقضى او ما اتقضاش هو هيمشي ليه لو ما اتقضاش هيمشي لانه ما اتقضاش ولو اتقضى هيمشي لان اللي هو كان جاي عشانه اصلا هو خلاص راح تخيل كده لو واحد اتصل بيك وقال لك انا جاي لك يا حبيبي أنا انا جاي لك ازورك انا جاي لك معك شويه قلت له تفضل. هو قفل السكه من هنا. وده ما كانش بيبص لك ولا كان بيتكلمك اصلا. قفل السكه من هنا واحد تاني اتصل بيك. قال لك فلان جاي لك. مش كده. قلت له اه. قال لك فلان ده ما كانش بيسلم عليك. قلت له مظبوط. قال فلان ده بيقول انه جاي لك عشان مصلحة كذا كذا، اول ما تتقدي ما عادش هيسلم عليك تانيش. انت لو عرفت كده هتفتح له الباب هتقابله هتخدمه تخيل بقى انك كل مرة بتيجي لربنا وانت جاي عشان مصلحة معينة جاي عشان مرض يتشفي او عشان مشكلة تتحل او عشان ظروف تتفرج او عشان ازمه وتزول وانت كل مرة اول ما الحاجة بتاعتك بتقضى بتسيب الطريق وتمشي تاني تخيل كده وربنا بيقبلك وربنا بيدهالك ولما بتمشي وتيجي ترجع ربنا بيقبلك تاني برضو فتخيل معايا مصيبة ابليس انه كان يعبد الله على الغرض طب يعني ايه طب انا ما ادخلش ما ما عشان ربنا يشفيني وينجحني ويوفاني لا انت تدخل الجامعة عشان كل ده ولكن المقصد الاول هو الجنه المقصد الاول هو رضا الله سبحانه وتعالى وبعد كده انت بتطلب من ربنا كل الحوائج بتاعتك ابليس يعني, يعني يعني عمل خطه على سيدنا ادم ربنا بيقول فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوقاتهما دي خطة ابليس يا جماعة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوقاتهما هي خطة ابليس اللي بيحصل في الشوارع الوقتي خطة ابليس اللي بيحصل في القنوات الوقتي خطة ابليس اللي بيحصل في النوادي الوقتي خطة ابليس التكشف خطة ابليس التبرج خطة ابليس ان المرأة تكشف عن نفسها خطة ابليس ان العوارات تظهر خطة ابليس اللبس الدي واللبس الكاس العاري دي خطة ابليس فهيس وصل لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوقاتهما خطة ابليس هو العري اللي احنا بنشوفه دلوقتي لان ابليس عارف ان دي خطوه من اجل الانهيار فهو بيبدا بالمرحله دي، فدي الخطوه الاولى اللي بيشتغل عليها ليبدي لهما ما عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين ابليس هنا بيلعب على ايه ابليس هنا مش بيلعب على معصيه ابليس هنا اصل ابليس مش هدفه ان اقتصي اقتعصي. طب ما انت اقتعص وهتوب. ابليس مش عايز اقتعص ربنا. ابليس عايز يعمل قطيعه بينك وبين ربنا. ابليس عايز يحسسك ان اوامر ربنا مش في مصلحتك. ان شرع ربنا مش في مصلحتك. ان ربنا مش بيوجهك عشانك. كل واحد بيعملك عشان يكسب منك. الا ربنا بيعملك عشان يكسبك. ابليس بقى عايز يضرب دي عندك. ما هو بيقول لربنا ايه? قال فبما اغويتني قادنا لهم صراطك المستقيم انا اعدلهم من اول الطريق لاخره حتى بعد ما يبقى شيخ اصغر حتى بعد ما يبقى عالم العلماء انا اعدلوا الاخر خطوة في الطريق هفضل اضلهم من اول الطريق لاخره مش اسم من اي حد مهما علي ما طلعوا ده شيء مرعب ان ابليس مش هيئس منك ابليس مش هيخاف منك ليه كلمة سيدنا اح... الامام احمد بن حنبل وهو بيموت لما راح في غيبوبة فحسبوه بيموت فقالوا قل لا اله الا الله فقال ليس بعد ليس بعد فلما افاق حمد ربنا انه ما ماتش له يا امام كنا نقول لك قل لا اله الا الله فتقول ليس بعد فقال لم اسمع ما تقولون ولكن عرض لي الشيطان فاخذ يقول لي فتني يا احمد خلاص فلدت مني يا احمد يا ابن حنبل فاخذته له ليس بعد ليس بقى ما تتحكش عليا عايز تنيمني في اخر دقايق في حياتي عشان تضربني عشان تضلني ليس بعد لسه مش هقامن برضو لسه مش هبطل خوف ان انا افتن بسببك برضو انك تفضل خايف لنهاية الطريق ده احساس خطير جدا يا جماعة ان الانسان يفضل خاف على دينه صورة العرب بتقول لك خاف على دينك لو بقيت صوام قوام خاف على دينك لو بقيت داعي الى الله خاف على دينك لو بقيت يعني عابد لربنا للنهار خاف على دينك لو بقيت شيخ العلماء خاف على دينك ثم لقتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم انا هامل عليهم هجوم كاسح من كل الاتجاهات يعني ايه من بين ايديهم ومن خلفهم يعني مثلا بنت داخله الالتزام الشيطان يجي لها من بين ايديها يعني ايه من قدام انت رايحه فين انت عارفة الطريق ده شكله ايه انت عارفة في قدام ايه انت عارفة انت وبعد كده من خلفهم يجي لها بقى من ورا انت عارفه انت سايبه ايه انت عارفه ان انت مضحيا بايه انت بتدفني شبابك بالحياة انت بتضيعي شبابك بعد كده عن ايمانهم وعن شمائلهم طب انت لو يعني هتلبسي احجاب طب تلبس احجاب يضيقك ليه تلبيسي خيمة ليه؟ تلبيسي لبسة حرارك ليه؟ يعني هو الإشاربة مش حجاب يعني هو الكعب العالي يعني له علاقة بالحجاب او مش بالحجاب يعني هو انت لو حطيت شوية مكياج يبقى ده إبليس خطته يا جماعة إنه يضيعك الأول ما نفعش إنه ما الدنيا إبليس بيحارب بيقول ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني إيه؟ يعني أنا هنسيهم يا رب أنت عملت لهم إيه؟ انا هنسيهم يبقى ابليس بيلعب على النقطه دي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين انه بيحاول يعمل قطيعه بينك وبين ربنا انه بيحاول يخليك تسيء الظن بتوجيهات ربنا ليك انه بيحاول ان الانسان يسيء الظن بالله فيحصل قطيعه بينه وبين الله وقاسمهما إني اني لكم من النصحين يعني احد يحلفلون بالله فدل بغرور فلما ذاق الشجرة مش فلما اكل فلما ذاق يعني العاصي مع اول اطمى في المعصية مع اول خطوة في المعصية بتبدأ عقوبات المعصية انتو عارفين المعصية ده عاملة زي سلك الكهرباء عريان كده اول ما الواحد بيأسرب بنا بتبدأ الكهرباء على طول بتبدأ العقوبات على طول فلما ذاق ده هما لسه بيخطوا اول خطوة فوق بالتغييرات الرهيبة اللي حصلت بدت لهما سوءاتهما وطفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادى ربهما ألم أنهكم لحظة العتاب الرهيب يبقى إذن يا إخواني في الله القصة الأولى والمعصية الأولى بنخرج منها بحاجات الحاجة الأولانية نظر القلب إلى النفس أول معصية بسبب أنا بسبب كلمة أنا بسبب النظر للنفس تاني معصية معصية أدم قلنا اسقطها علينا احنا بقى في الدنيا نظر النفس الى الدنيا تالت معصية عصي بيها الله ابني آدم ابن آدم نظر القلب الى الغير اللي هو الحسد ابليس وقع عليه بعد كل الابادة دي لانه كان بيعبد ربنا على غرض انا رب بعبودك عشان ترفعني هتقول لا اسجد لا اسجد لمين مش اسجد لحد ليه لان انا بعبودك عشان الغير هو اللي اسجد لي عشان انا اللي اطلع مش غير اللي يطلع وانا اللي اتكسل لغيري ف. كان بيعبد ربنا عشان يرفع كان بيعبد ربنا عشان الموقع كان بيعبد ربنا عشان يبقى له مكانه، فلما ربنا قال لسجد قال لا لا ازاي لربنا ولا يزه بالله يبقى فعلا كان بيعبد نفسه القصة التانية من الانتكاس قصة اصحاب الاعراف ودول اللي الصورة تسمت باسمهم خدوا بالكوا يا اخواني ان صورة الاعراف جاي بعد صورة الانعام صورة الانعام بتتكلم عن عظمة الله يعني النهاردة وحنا بنصلي في التراويح كده اه وحنا بنسمع من صورة الاعراف يعني يعني هل عشنا مع عظمة ربنا مع هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء في الكون ربنا المصدر الوحيد للقرارات في الكون كله المصدر الوحيد لاتخاذ القرارات في الكون كله ربنا المهيمن على كل شيء من الظره الى المجره سوره الانعام بتتكلم عن عظمه الله وحق الله سوره الاعراف بتتكلم عن الفتن اللي في الطريق طب ليه الانعام جت قبل الاعراف لان اللي مش هيتربى على معاني الانعام مش هيقدر يثبت في فتن الاعراف واخدين بالكم معايا اللي مش هيطربة تربية الانع... التربية بتاعت صورة الانعام مش هيقدر يثبت في الطريق بتاع الاعراف فصورة الانعام الاول قبل سوره الاعراف عشان نتلقى التربية الاول نعرف احنا هنصبر عشان مين هنصبر عشان من عشان ربنا اللي صورة الانعام بتتكلم عنه قصة اصحاب الاعراف بتتكلم عن تاني قصة انتكاس او تاني قصة كارثية او تاني نهاية كارثية اهل الاعراف ناس عايشين معادي جدا ناس كانوا في الدنيا فاكرين ان هما كويسين لم يكونوا يتوقعوا النتيجة اللي صدرت في حقهم يوم الايامة مين هم اهل الاعراف دول يا جماعة مين هم اللي الناس دخلت الجنة ودخلت النار ودول واقفين في ارض الطيامة لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار لحد المشهد ده مين اهل الاعراف اهل الاعراف دول ناس جابوا خمسين في المية عملوا حسنات قدس السيئات بالظبط طيب مين تاني اهل الاعراف دول ناس عملوا حسنات كتير بس عملوا سيئة كبيرة فعدلوا بعض عشان كده ابن عباس بيقولك اهل الاعراف الناس جاهدوا في سبيل الله ولكن بدون اذن الوالدين فعملوا طاعة الجهاد وعملوا معصية العقوق للوالدين فييجوا يوم القيامه لا ينفع يدخلوا الجنة بسبب العقوق ولا ينفع ولا يدخلوا النار بسبب الجهاد في سبيل الله قال الاعراف دول اهل التميع يعني اهل التميع يعني في ناس وفي شباب كتير قوي بيبقى عايز يلتزم ولكن يلتزم وهو برده ما بيسيبش المعصيه عايز يعمل تطبيع بين الطاعه والمعصيه في حياته عايز يعيش حياه المعصية وفي نفس زي احد الناس كده يشرب خمره ويصلي يعني يشرب خمرة ويصلي هو مش عايز يسيب الخمر وسنه ولا عايز ومش عايز يسيب الصلا هو عايز يبقى ماسك هنا وهنا وفكره انه كده مسك الناحيتين وهو مش مسك الناحيتين ولا حاجة هو كده زي اللي بيرقص على السلم لا مسك دي ولا مسك دي فقال الاعراف دول اهل التمييع اللي هم عايزين يمسكوا الحلال والحرام مع بعض عايزين يعملوا الطاعة وفي نفس الوقت يعملوا المعصية مع بعض فبتبقى المصيبة النهائية انه بيجي في الاخر لا يلاقي نفسه مع اهل الطاعة ولا يلاقي نفسه مع اهل المعصية فدول اهل الاعراف اهل التمييع عشان كده دول في الاخر جايين قاعدين يتفرجوا على اهل الجنة وبينهم حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعني هم عارفين اهل الطعو عارفين اهل المعصية كانوا مع اهل الطعو كانوا مشين مع الكم كانوا بيتفرجوا على قنوات الدينية وعلى القنوات الفاجرة كانوا بيدخلوا مواقع النت الاسلامية والمواقع الفاسدة كانوا بيصاح وصعب السوق فجايين في النهاية عارفين يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يبقى دي تاني قصة مرعبة في الصورة الناس اللي كانت فاكره انها ماشيه جنب الحيط لقت نفسها يوم الياما فوق الحيط الناس اللي كانت فاكره انها مسك العصايا من النص. فوجت يوم الياما ان ما فيش عصايا وانها ما كانتش مسكة اصلا والصدمة بتاعتها يوم الايامة انهم لا مع اهل الجنة ولا مع اهل النار بعد كده قصص الانتكاس بتتوالى يعني صورة الاعراف يا جماعة بتتكلم تلاقي ربنا يقولك ايه فكذبوه فانجيناه والذين معه فكذبوه فانجيناه والذين ايه والذين ما يعني ربنا لما بيتكلم عن اتباع الانبياء يقول لك والذين ما يعني اللي فضلهم صاحبين الانبياء مهما كانت الازمات ومهما كانت الشدة فكذبوه فانجيناه والذين ما يبقى سوره الاعراف ما بتتكلمش عن النموذج السلبي زي نموذج اهل الاعراف كده النموذج اللي واقف في النص لا يفصل للطاعه ولا رض يفصل للمعصية زي قصه بالظبط واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة ويوم لا, تسبتون لا. لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت منهم لم تعظون قوما الله اهلكهم او معذبهم يبا اذا اصحاب السبت اتأسموا ثلاثة ناس بي بيعصوا ربنا وبيصطدهم السبت وناس بيدعوا الى الله وبيقولولهم حرام وناس بيقولوا لما تعظون قوما اللهم اهلكم انتم بتواظنوا ليه انتوا بتكلموا ليه ياعم دول ناس بايظه ده مجتمع فاسد يا عم ده ناس ضايعه يا عم انت مالك يا عم تحرق دمك مع ناس زي دول ضايعين كده كده ليه واذ قالت امه منهم ليه واذ قالت امه يعني السلبيين دول بيبو كتير اوي السلبيين دول للاسف ممكن يبقوا هم الاكثريه يبقى هم الاكثر واذ قالت امه منهم لما تعيذون قوما اللهم اهلكم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ربنا سبحانه تعالى في النهاية لما قال كونوا قردة خاصين العلماء قالوا من اللي ربنا قال لهم كونوا قردة خاصين قال لك يعني في ناس قالوا اللي, اللي عملوا المعصية واللي سكتوا عن المعصية وفي ناس تانية قالت لا اللي سكتوا عن المحصية ربنا برضو سكت عنهم يعني ايه دول سلبيين ملهمش قيمة ملهمش وزن مبيغيروش حاجة فربنا مذكرهمش اصلا عشان كده ربنا يقول فكذبوه فالجيناه والذين معه النموذج الايجابي بقى مش النموذج السلبي بتاع اهل الاعراف اللي مش عايزين يفصلهم اللي عايزين يفضلوا ماسكين في ظل الطاعه وفي ظل المعصيه مش عايز يفصل مش عايز يبقى شخصية شخصيه في الطاعه مش قادر يفصل لطريق ربنا زي لما تعظون قوما الانسان السلبي الانسان اللي مش عايز يبقى له وجهه الانسان اللي مش عايز يبقى له منهج الانسان اللي مش عايز يغير الاحداث في النهاية ولا له اي قيمه ولا يذكر اصلا انما من اللي يذكر فانجيناه والذين معه يبقى مين فينا مع الدين مين فينا مع قضايا الدين مين فينا مع حموم الدين فين فينا ماسك على طريق الدين هم دول والذين معه بعد كده ندخل بقى في قصة ثبات الانبياء وفي قصة بني اسرائيل وقصة بني اسرائيل مليانة انتكاسات قصة بني اسرائيل مليانة انتكاسات مليانة مشاكل شوف ربنا بقولك ايه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر و ببني اسرائي البحر لسه معديين و لسه رجاليهم مبلولة من مية البحر الاحمر فأتوا على قوم يعكفون على أو على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها قال انكم قوم تجرون لسه رجليهم مبلولة من مية البحر الاحمر وبيقولوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها ده نموذج انتكاسة يا جماعة ده نموذج رواسم الجاهلية ده نموذج الانسان اللي ماشى في طريق الدين بس لسه الضلال ج ما شافوا ناس بيعبدوا وثن قالوا الله لو يبقى لنا احنا كمان عجل كده زي الوسن ده لو يبقى لنا رمز احنا كمان كده نتعلق بيه ونتقرب ليه دي مصيبه اليهود زي ما قولنا امبارح ربنا لما بعطلهم المن والسلوى من السماء قالوا لا مما تنبت الارض مش مما تنزل السماء مما تنزل السماء لو راح اجيبه منين انما مما تنبت الارض انا ماسكه في ايدي انا اللي زرعه بايدي يبقى انا مش عايز حاجة بتيجي من السماء انا عايز حاجة بتطلع من الارض انسان مادي عشان كده اول صفه ربنا قاله في صورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب الانسان اللي مرتبط بالغيب مش انسان مادي كل حاجة شايفة سمح وسامحة بهدان يؤمن بيها وما سوى ذلك لا يؤمن به. ولا يده بالله زي يقول لك فين عذاب القبر كده ايه عذاب القبر ده احنا بنفتح القبره ما بنلاقيش حاجه طب انت الوقت لو في عربية وانا ضربت بالريموت قامت العربية مفتوحه قال لا هو يقينا في حاجة طلعت فتحت امال اتفتحت ازاي يعني قال لا طب هو انت شفت حاجه لا ما شفتش عينيك مش مؤهله انها تجيب الحاجه اللي اللي حصلت زي بالظبط الراديو فتحته الوقت جاب الحصري بيقرا قران قال لا هو كان فين صوت الحصري انت ودنك غير مؤهله لالتقاط الصوت انما الراديو هو اللي عارف يلتقط يبقى مش كل حاجه ما انت مش موجوده ومش كل حاجه ما انت شايفها مش موجوده او بالظبط كده دي مشكله اليهود الماديه فهم عايزين عجل يا عايزين وطن يا ابو دو فبيقولوا ايش علنا الها كما لهم مالها ولسه رجليهم مبلوله من ميه البحر الاحمر بعد كده سبحان الله ربنا يقول لك بقى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة اه اه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقة ايه العلاقة من القصتين؟ قصة بني اسرائيل اللي بتبين ان القلوب من جوه متعفنة ان القلوب من جوه متعلقة بغير الله وقصة موسى هو بيقول رب أري اني انظر اليك قصة الانسان اللي قلبه مش متعلق الا بالله سبحانه وتعالى اللي قلبه مش موصول الا بالله سبحانه وتعالى فنفسه ربنا كلمه فاشتاء انه يرى ربنا بقى فبيقول رب أري اني انظر اليك سيدنا موسى نموذج مهول في الشوق الى الله ولما النبي عليه الصلاه والسلام في رحلة الاسراء والمعراج وجد موسى يصلي في قبره يعني سيدنا موسى موصول بالله ويوم القيامه النبي اول ما انشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام يقول فاجد موسى باطش بقائمة من قائم العرش سيدنا موسى مشتاق لربنا سيدنا موسى بيجري على اي حاجة تقربه من ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى بيقول عجلت اليك رب لطرد نموذج مهول للشوق الى الله فلما ربنا كلمه اشتق اكتر فبيقول رب ارني انظر اليك قال لانتراني العلماء تعجبوا من ان موسى صبر على كلمة لانتراني صبر على هذه الكلمة فهي عند اهل حب الله كلمة شديدة جدا عند اهل حب الله مش الوقت يا موسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وقر موسى صاعقه يبقى اذا قلوب وقلوب قلوب متعفنة متعلقة بالاوفاة وقلوب طاهرة ليس فيها الا الله سبحانه وتعالى طيب وبعد كده بعد كده قول الله سبحانه وتعالى بعد كده قصص الانتكاس طبعا في حياه بني اسرائيل كثيره جدا احنا عايزين نلتقط منها شوف قول الله واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه قولوا يا رب حط عننا الخطايا بتاعتنا وادخلوا الباب سجدا نغفل لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم يبقى قصة انتكاس لما ربنا امرهم انهم يدخل الارض المقدسة وهم برضو بيرفضوا قصة ناس بعد ما ربنا وراها الطريق وهي برضو قاعدة في انتكاس بعد انتكاس اسمع بقى قصة اصحاب السبت واسألهم عن القرية التي قصة انتكاس برضو التي كانت حضرة البحر الناس انتكست لي بقى قرية كانت حضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة يعني الحيتان مطلعها الأشراب بتاعتها ناقص انها تنزل تتمشى في الشارع من قطر الحيتان يوم السبت ويوم لا يثبتون الست ايام الباقين في الاسبوع لا تاتيهم مفيش حتى سمكه يعني سمكه يعني قد كفه الايد حتى بتطلع معاهم ويوم السبت الحيتان شرعة ده ايه اللي هي الحيتان عارفه يوم السبت من يوم الاحد يا جماعه هي الحيتان عارفة الجمعه من السبت ده دلالة على هيمنه ربنا على كل شيء في الكون ودلاله على عبودية الحيتان لله ربنا يأمر الحيتان يوم السبت فتأتيهم شرا دي أزمة ايه أزمة لما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل يعني يوم السبت اللي هو الحرام فيه الصيد الصيد سهل جدا وبقى الايام اللي حلال فيها الصيد الصيد صعب جدا لما الحلال دي دي الفتنة اللي احنا فيها الوقت ده إيه؟ ان الحلال سهل والحرام صعب ان الزنا يبقى سهل الحرام سهل والحلال صعب ان الزنا يبقى سهل والجواز طلوع روح وطفح دم وهنجيب منين فلوس الجواز والشبكه والمهر والقيمه والمؤقر وال... قصص وحفله والفرح والفستان والقصص من هلا ان الشغلانه حرام الشاب يقدم خمور او الشاب بقت سهله انما شغلانه حلال بمرتب يكفي الشاب انه يقدر يتجوز ويصرف على بيته بقت صعبه يبقى دي ازمه موجوده دلوقتي لما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل طب ربنا لما يبتلي الناس هذا الابتلاء ليه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لما الناس بتفسق فربنا بيبتليها بالابتلاء بقى يصعب لها الحلال ويسهلها الحرام ليه عشان ربنا يمتحنهم فبني اسرائيل عملوا ايه عملهم تمييع يعني الصف لازم كاني بضحك عليك كده يعني ايه عارف واحد جاب خرو... جاب خنزير وامدهنه بني وامكتب عليه خروف بعد كده بقى حلال يا جماعه ازاي بقى حلال جابوا الربا ودهنوه بني وكتبوا عليه فوائد جابوا الفجور والعري ودهنوه بني وكتبوا عليه فن جابوا الخمور ودهنوها بني وكتبوا عليها مشروبات روحيه جابوا يعني المشركي مكه لما جم يبنوا الكعبه قبل النبي عليه الصلاه والسلام قبل بعثه النبي فقالوا النبي كان لسه شاب ايام عليه الصلاه والسلام فقالوا احنا عايزين ابن الكعبه من مال حلال يعني ايه يعني ايه اي واحد شغال في السحر والكهانه ما ناخدش منه فلوس اي واحد شغال بالربا ما ناخدش منه فلوس اي واحد عنده جواري مشغلهم في الرياض الحمر ما ناخدش منه فلوس احنا مش هنقبل في بناء الكعبه غير الفلوس الحلال بس فلما شرطوا الشرط ده والوليد بن المغيرة شرط الشرط ده وكانوا الناس مترينه جدا يا جماعه قبل النبي قبل النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يعني ايه بقى يا سلام سلم على التدين انما التدين بتاعهم التدين بتاع الخنزير اللي ادهن بني وكتب عليه خروف انما الدين اللي بجد لما جيه له لا الا الدين ده مش ممكن لو كانت كلمة اتبعناه انما ماش كلمة ف. قال لك مش هناخد غير المال الحلال بس فلقوا ان هما مش لاقيين يبنوا الكعبه الكعبه ده يا جماعه مبنى يعني ما يجيش مثلا قد اربع ادوار مثلا يعني مبنى صغير جدا ومع ذلك ما عرفوش يكملوا بناء الكعبه فرغم ان حجر اسماعيل جزء من الكعبه ما قدروش يقفلوا الكعبه على حجر اسماعيل ليه قال لك قصرت بهم النفقه ما قدروش انهم يجيوا فلوس ليه لانهم كانوا ناس رحاء رغم انهم اهل ضلال كانوا صادقين سموا الربا ربا وسموا الزنا زنا, زنا. وسموا السحر سحر فلما سموا المعاصب اسماء قالوا يبقى الفلوس دي مش هتنفع لا ينفع ناخد من فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان طب فلان متبرع بمليون جنيه ما ينفعش فلان بنص مليون ما ينفعش ليه لان فلوسهم فيها حرام عايزين فلوس حلال خالصه فلقوا نفسهم مش قادرين يكملوا فوقفوا البناء على قد الفلوس الحلال مصيبتنا دلوقتي ان احنا ما حصلناش هؤلاء الجاهليين في الصدق في المعامله سمينا المعاصب غير اسماءه ليه عشان نروغ في المعامله مع الله سبحانه وتعالى ف... فبداوا بيحطوا الشبك يوم السبت ويشيلوه يوم الحد وهو بيصطاد يوم السبت فكانهم يصطاد يوم السبت وفاكرين هم كده بيضحكوا على مين يعني بيعملوا ايه دول واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا في الايمان بيقولك لما تعظون فاهمين, فاهمين ان ده الله مهلكهم فاهمين ان المعاصي ربنا مش هيسيبها ربنا مش هيسكت على عاصي ابدا فاهمين ان العاصي ده الارض هتتخسفه في الاخر فاهمين ان فيش معصيه هتعد من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره فاهمين ان المرأة لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه فاهمين ان عقوبه المعصيه تنزل في الدنيا يقينا قبل الاخره فاهمين لما تعظون قوما ان لهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معفره الى ربكم ولعلهم يتقون معفره هقف اقول لربنا ايه لما يقول لي انت شفت المنكر وسكت يبقى انا ليا عذر عند ربنا ولعلهم يتقون الناس دي برده في رقبتنا الناس دي هتروح جهنم حرام فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء انجينا الذين ينهون عن السوء اللي كانوا بيدعو الناس إلى الله اللي كانوا بيذكروا الناس بالله اللي كانوا بيوعظوا اللي كانوا بيأمروا بالمعرفة المنكر ربنا نجاهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قالك طب وإيه؟ واللي كانوا بيقولوا لما تعذون قالك ولا ذكر اصلا دول ولا ليهم قيمه اصلا ولو كانوا تسعين في الماء من المجتمع ولا لهم قيمه ولا لهم وزن اللي ما بيقفش مع دينه ملوش اي وزن عشان كده جت بعدها الايه الخطيرة في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب هي دي المصيبه مصيبه ان الدين يبقى مصيبة ان واحد طلع لقى كلمة مسلم وراسة في البطاقة لا ضحى بدمه عشان ارض اسلامية تيجي ولا ضحى بدمه في فتح اسلامي ولا ضحى بدمه في الدفاع عن الاسلام مصيبة ان الدين يبقى وراسة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ان الدين بقى ورث واحد ورث طلع مسلم كده وراسة لان ابوه مسلم انما هو يعني يعني حقيقة ما بذلش حاجة عن الدين يأخذون عرض هذا الادنى يعني ايه يعني لما الدنيا بتتعرض عليهم من حرام او حلال بيقبلوها يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا يا سيدي ربنا غفور رحيم يا عم انت مسؤول عن الدين وان يأتهم عرض مثله يأخذوه يعني لما الدنيا بتتعرض عليهم تاني حتى من الحرام برضو بيقبلوها مصرين انهم ينهاشوا من الدنيا حتى لو من حرام الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ده متاخد عليهم ثاق ده اهل الدين تخال لما أهل الدين يوصلوا للدرجة دي لما أهل الدين يأخذون عرض هذا الأدنى تبقى مصيبة نقلب بالصفحة برضو نلاقي قصة تانية من قصص الانتكاس واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان يعني قتيناه اياتنا لما يقولك الشيخ فلان ما شاء الله. اوتي القرآن الشيخ فلان ما شاء الله اوتي السنة اوتي الكتب التسعة اوتي البخاري ومسلم كلمة قتيناه اياتنا دي يا جماعة كلمة كبيرة جدا يعني ممكن تلاقي شيوخ اظهر ما ينفعش انك تقول عليه كلمة قتيناه اياتنا دي كلمة خطورة جدا مش اي عالم ينفع تنطبق عليه ده معناه ان الراجل ده وصل في العلم لدرجة مهولة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الدين بيرفع الدين بيعلي الدين أعظم سبب للرفع في الدنيا قبل الآخرة ولو شئنا لرفعناه بها لو شئنا لرفعناه بسبب هذا الدين وبسبب هذا العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث تخيل سبحان الله العظيم بدايه الايه اتيناه اياتنا والنهايه كمثل الكلب شوف البدايه شكلها ايه والنهايه شكلها ايه مصيبه اللي هيقع من القمه انه مش هيستقر غير على جدور رقبته في القاع مصيبه اللي هينتكس انه مش هيستقر مصيبه ان في ناس لما بتنتكس بترجع بعد الانتكاس اسوء مما كانت قبل الالتزام يعني هو ما كانش قبل التزامه كمثل الكلب ما كانش كلب يعني شوف ربنا يقول سلخ يعني كلب مسلوخ كلب مسلوخ جرب وماشي بيلهاس ورا الدنيا تخيل واحد اتيناه اياتنا والمشهد النهائي كلب مسلوخ الجرب اكل منه وماشي صوره الدنيا شوف المنظر كان ايه وبقى ايه كل ده يعني هل في ناس ممكن تنتكس للدرجة دي مصيبة بعض الناس لو قاعد بيشوفها في بعض الشباب لما بينتكس بيفجر بيبقى اسوا مما كان قبل ما يلتزم اصلا بيبقى ابشع مما كان قبل ما التزم ليه؟ لانه غالبا بيبقى دخل الدين على انه كبت. اتكبت جوه الدين مش فاهم جمال الدين مش فاهم روعة معاملة الله فاول ما خرج عايز اوط الكابتن اللي كان فيه مصيبه الراجل ده يا جماعه مصيبه اللي بقى اكبر شيخ في البلد وبعد كده فجاه اتدب على وشه الدب ديت مصيبته ايه مصيبه رواسب الجاهليه مصيبه الانسان اللي قلبه اصلا فيه امراض ولكن هوش منتبه ليه وما بيعالجهاش فجاه تلاقيه اتدب على وشه عشان كده لما يجي واحد يقولك ايه الاخ فلان انتكس اقول له يا ابني انتكس يا ابني ده بقاله خمس سنين منتكس انت بس اول ما العماره وقعت قلت العماره وعد انما العمارة بقى لها خمس سنين متصدعة عشان كده يعني كباية الشاي لما تسيبها شوية طفل يستقر في القاع فانت تبص للشاي كده فتلاقي الكباية صفية فتقول ده الكباية دي صفية جدا طب هجيب معلقه وقلبها لك هتلاقي الطفل طلع تاني هتلاقي الكباية تعكرت تماما يعني ايه يعني في قلوق ده قلبي وقلبك انت بتقالك ان قلبك مفيش فيه شهوات ولا شهوات تيالك تعالى بس كده عرضوا الفتنه او لشاوى او شبهها اللبب بمعلاقة الفتنة هتفاجأ بعكارة لم تكن تدخل دي كانت فين دي رواسب جاهليه موجودة بس راسبة في القاع وانت مش حاسس بيها طب الحل ايه انك لازم تواجهها عشان كده قولنا الوقتي ليه صورة الانعام قبل صورة الاعراف صورة الانعام بتغسل القلب صورة الانعام بتطهر من جوه صورة الانعام بتكوي بقر الشهوات وشبهات في القلب فطول ما انت مبني على اساس سليم قلبك سليم لما بتعلق انت بتعلق على اساس انما مصيبه هذا الرجل ان كان جوه قلبه حب الدنيا ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه ان كان جوه قلبه النظر للدنيا فلما تعرض للدنيا وقع على وشه على طول ليه لان كان عنده رواسب جاهليه اوعى تستهتر برواسب الجاهليه جواك ممكن توقعك بعد ما تبقى يعني اللي يما هنا ما اوعى تستهتر ببقر الشهوات والشبهات جواك عالج قلبك اوعى لانك ما انتش حاسس بامراض قلبك يتالك انها مش موجودة موجودة بس راسبة في القاع، احسن تيجي تتصدم في قلبك لحظة الموت تيجي تتصدم في قلبك لحظة الاجابه على سؤال الملكين في القبر عالج قلبك لما يجي اخي يقول ايه انا, انا مرائي انا اضحك عليه هو يا ابني انت بنتش عارف انك مرائي هو ما كلنا عندنا رياء هو انت لو ظنيت ان انت مفيش جواك رياء ونفاق يبقى انت اصلا منافق هو انت فكرك ان قلبك سريب يا ابني ما معروف ان كلنا جوانا رياء وكلنا جواه نفاق انما الحل مش ان انا اقعد اعيط ونوح انما الحل يا دكتور انا عندي كحة خد دواء كحة بقولك عندي كحة يا عم خد الدواء يا عم خد الدواء يوم انت ثلاثه المهم انك تثبت على الدواء يبقى اذا علاج بؤر الشهوات وشبات في القلب بالاجتهاد في العبادات بالاجتهاد في العمل الصالح واطلع عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان كان من الغوين فا فا فا الانهيار بيبقى سريع سريع في شاب يفضل تلاتين يوم في رمضان يعبد ربنا وليله العيد يضيع كل اللي عمله في رمضان يعني اللي انت تعبت عشان تحصله في شهور ممكن تخسره في ايام لازم الواحد يحضر سوره الاعراف يا جماعه لغه حمره في حياتك سوره الاعراف لما تحذير وتنبيه في حياتك سوره الاعراف بتخوفك بتحذرك بتقولك الموضوع مش مرعب انما لازم تاخد بالك لازم تاخد بالك لان الطريق مليان جسس الطريق مليان منتكسين الصراط المستقيم هو اخطر طريق في الحياة كلها لانه مليان انتكاسات ومليان متساقطين فانت لازم تاخد بالك وخاف على دينك مجرد انك تخاف على دينك هتنجو باذن الله سبحانه مجرد عشان كده في اخر سورة الاعراف ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين هو ده الحل بتاع سوره الاعراف كلها وهو يتولى الصالحين انك تبقى انسان صالح ان ربنا يتولاك تصلح لولايه الله سبحانه وتعالى انك تخاف على دينك خاف على دينك سوره الاعراف بتقولك خاف على دينك سوره الاعراف بتقولك زي ما الكره الارضيه اللي حافظ اتزانها الجبال بتاعتها الدعوه لازم يكون فيها جبال تحفظ اتزانها خليك جبل الجبل ما بيقعش لما بيجي زلزال حتى لو الزلزال عشر رخطر اللي بيقع هي البيوت القايله للسقوط اوعى تبقى قايل للسقوط اوعى يبقى سهل ان دينك يقع خليك جبل في طريق الدين اثبت خاف على دينك الناس بتخاف على دنيتها يا جماعه اللي عنده حته ارض النهارده ممكن يصرف 10000 جنيه يصور حته الارض ويكتب عليها دي ملك فلان عشان نيجي بلطجيه يقعدوا فيها اللي عنده فلوس بيروح يحطها في البنك خايف عليها اللي الناس خاف على دنيتها خاف على دينك زي ما الناس خايفه على دنيتها خاف على دينك كان زمان من الحاجات اللي الواحد يسمعها من الشيخ محمد يعقوب زمان واحنا طلبه يقول لك لو اهتميت ب زي ما بتهتم بحذائك تنجو يقول لك انت حذائك لو اتوسخ بتلمعه ولو اتقطع بتخيطه ولو بص بتغيره انما قلبك ممكن يكون ضاع والواحد مش مهتم بقلبه والواحد مش خايف على دينه ومش خايف على ايمانه وطلوا عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها الانسلاخ السلخ ده لما سلخ جلد شاه الجلد ده هو سر حماية الإنسان اصلا خط الدفاع الأول عن جسمك هو جلدك فاللي بيتسلخ من الجلد بيبقى بلا حماية يبقى اللي بيتسلخ من بين إخوانه اللي بيتشال من بيئة الإيمان اللي بيتشال من بيئة التذكرة بآيات الله فانسلخ منا فاتبعه الشيطان الشيطان واقف مستنيك على باب الجامع اول ما تسيب اخوانك اول ما تسيب الصحب الصالحه شفتوا البيئه اللي موجودة في رمضان ده يا جماعه في التراويح ما شاء الله كل حبايبك تلاقيهم بيصلوا معاك الفجر تلاقي المسجد مليان بفضل الله العصر تلاقي الناس ماسكه المصاحف قاعده تقرا في كل وقت حط نفسك طول السنه في البيئه دي عشان تنجو الشيطان قاعد مستنيك بره اول ما يخرج بس اول ما يسيب اخوانه اول ما يعيش لوحده هعرف هجيبه عشان كده الخطوه الاولى في الضياع مش اتباعه الشيطان الخطوه الاولى في الضياع انسله منها انه هو اللي جاب الوبال على نفسه بعد كده الشيطان اقتنص الفرصه فاتباعه الشيطان كان واحد بيقع من على جبل والشيطان برجله بيزق بقى عشان يتحطم وهو بيستقر في القاع والعياذ بالله فكان من الغوين بعد ما كان من ائمه الهدى بقى من ائمه من الغوايه والضلال والعياذ بالله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به اسمع بقى قصة انتكاس جديدة فلما اثقلت دع الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين يا رب لو اندتنا ولد صالح جنين سليم جنين مفيش في مشاكل طفل سليم فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعال الله عما يشركون مصيبة اللي دخل الجامع عشان محتاج حاجة من ربنا اول ما ربنا هاهله مش ساب الجامع اتقلب وتمرد على الله والعزو بالله فلما اتى صالحا جعل له شركاء فيما اتى يعني مصيبة الانسان اللي اول ما ياخد الاحتياج بتاعه يتنمرد بقى ولا ياذب الله ويتمرد على مولاه ولا ياذب الله يعني سوره الاعراف يا اخواني في الله بتحذر من الغفلة ليه بتحذر من الغفله لان الطريق خطر بلما الطريق خطر بالمنظر ده يبقى لازم تاخد بالك وما تخفلش عشان كده ربنا بيقول ولقد ذرانا لجهنم سوء الغفلة ذكرت في الاعراف مرتين الغفلة ذكرت في سوره الاعراف مرتين المره الاولى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم, آذان... ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون يبقى الغافلة هنا هي المعصية ان الانسان يقع في معصية الله فاخر الصورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغضو والاصال ولا تكن من الغافلين يبقى الغافلة هنا هي الغافلة عن طاعة الله يبقى الغافلة نوعين الغافلة انك تقع في معصية الله او الغافلة انك تغفل عن طاعة الله كأن الصورة بتقول لك U'A' تغفل يعني لو قلت لك ان في بلطجي مسجل خطر خطير جدا وبيستعمل كافه الاسلحه بيستعمل ضرب النار عن بعد وبيستعمل المطاوي وبلطجي مرعب يا ما شرح ناس يا ما قطع ناس البلطجي ده بقى قرر انه يفرغ حياته عشان يقطعك انت قرر انه يعملك كمين في كل حتة ويستفرض بيك ومصمم انه يقطعك ومصمم انه يتباحك تخيل انت حركتك في الحياه هيبقى شكلها ايه تخيل انت حذرك في كل مرة هتخرج فيها وكل مرة هتدخل فيها وهتحصن البيت وهتجيب باب بيتقفل ب... بتاع الكتروني وهتحصن الشبابيك وهتطمن قبل ما تنام على ان ما فيش شبك خل... بتخلخل او وانت ماشي هتحصن ازاي هتحصن حياتك ده ده لانك انت اتقلك ان في بلطجي مسجل خطر وقتل يا مناس وممكن يضربك بالنار وممكن يقتلك وممكن ومصمم انه يقطعك وفرغ عمره كله من اجلك انت هو يضيعك وعملك مليون كمين وكمين تخيل هو ده الشيطان يا جماعة لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا هعمل لهم مليون كمين على الطريق المستقيم هضيعهم يعني هضيعهم ثم لاتي انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين انا هضيعهم الشيطان نويها فربنا بيقول ولا تكن من الغافلين اوعى تغفل اوعى تغفل خلي عينك في وسط راسك خاف على دينك احذر الشيطان وقع الذين اتيناه اياتنا واعبل عمى بالاعراء الشيطان وقع اصحاب السبت الشيطان يعني لما وقع ابليس خلى سيدنا ادم يعصي الشيطان وقع اصحاب الاعراف الشيطان وقع بني اسرائيل وهم لسه رجلهم مبلوله من ميه البحر الاحمر وشايفين معجزه شق البحر ليهم الشيطان ياما وقع الشيطان ياما ضيع ناس الشيطان ياما كان السبب في هلاك ناس الفتن كتير والفتن طول الطريق لا تنتهي يا إخواني ولا ولا تذهب ولا تزول عايزين ناخد بالنا كويس جدا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي قراءة عوداً, عودا عودا عودا عودا يعني وراء بعض وراء بعض وراء بعض بس كل مرة جايه في طوب جديد كل مرة جايه في شكل جديد عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالك ان على جانبي الطريق في سطر ستاره ايه مشكلة الستاره ان الستاره انت ممكن تسمع الصوت اللي من وراها وانك لو شلت الستاره بسهل جدا لنختباص فالنبي قالك لا تفتحه فإنك ان تفتحه تلجه لو فتحت الستاره هتقع هتقع لو بصيت على الباطل هتقع هتقع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك ان ساعات الواحد بيمد إيده لما يكون نفسه في الحاجة ساعات العين هتطلع من مكانها تتمد على الدنيا لا تمدن عينيك امسك نفسك احذر من الدنيا لا تكن من الغافلين إن ولي يا الله خلي ربنا يتولاك عيش في كنف ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا نجيك من هذه الفتن المرعبة صورة الاعراف زي ما قلنا اخواني في الله صورة خطيرة صورة تحذيرية خطيرة صورة يعني يعني معظمها نهايات مأسوية معظمها نهايات غير سعيدة معظمها ناس بعد ما عبدوا ربنا بعد ما توقع لهم مستقبلات باهرة في الطاعة للأسف الشديد وقعوا على رقبتهم وكان المنظر فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلاث او تتركه يلاث كلب قاعد يلهث ورا الدنيا قاعد يجري ورا الدنيا وعمره ما بيرتوي الدنيا عاملة زي البحر المالح مهما شربت منه تعطش اكتر وكل ما تشرب منه تعتش اكتر فيعني مين اللي يقبل لنفسه النهاية ديت مين اللي يقبل لنفسه نهاية ابليس نهايه اهل الاعراف ربنا يحفظنا يا رب من الهيبى لنفسه نهاية اصحاب السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين من الهيبى لنفسه نهاية بلعام ابن بعوراء مثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلف او تتركه يلف من الهيبى لنفسه انهاية الرابط ما بين قصص سوره الاعراف بعض الانتكاس والسلبية السلبيين اللي في النهايه لقوا نفسهم لا هم مع اهل الطاعه ولا هم مع اهل المعصيه افصل عشان تلاقي نفسك في النهاية يعني مع اهل الطاعه باذن الله في الجنه ربنا يوفقنا في القران اللهم علمنا القران رب زدنا علما رب زدنا فهمه، رب زدنا عزمه، رب زدنا ايمانا ويقينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم